بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته أ ج م ع ي ن وبعد فقد وصلنا إ ل ى النوع الثاني من العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ع ي ة وهو ع ب ا ر ة عن حروف تنصب الاسم الذي هو المبتدا تنصبه اسما لها وترفع الخبر خبرا لها وهذه العوامل وهذا النوع ي ت أ ل ف من ث م ا ن ي ة عوامل س ت ة منها تسمى أ خ و ا ت إ ن ه ا إن و أ خ و ا ت ه ا و اثنان هما إ ل ا و لا التي لنفي الجنس فيصبح المجموع ث م ا ن ي ة هذه العوامل تدخل على ج م ل ة ا ل م ب ت د أ والخبر فتؤثر فيهما المبتدا والخبر قبل دخول هذه العوامل كانا مرفوعين مرفوع و مرفوع ي إ ذ ا دخل ت إ ح د ى إحدى أو إحدى هذه ا ل أ د و ا ت أ و إ ذ ا دخل أ ح د هذه الحروف ل أ ن كلها حروفا إ ذ ا دخل أ ح د ه ا على ج م ل ة المبتدا والخبر أ ل غ ى دور الابتداء أ ل غ ى عمل الابتداء、أم. الذي هو الرفع و أ ل غ ى عمل المبتدا في الخبر وصار كل من المبتدا والخبر معمولا لهذا الحرف فينصب المبتدا على أ ن ه اسم لهذه الحروف ويرفع الخبر على أ ن ه خبر لها فتغير نوع العامل وتغير المسمى كان يسمى مبتدا صار أ ن يسمى اسم ل إ ن أ و لكن أ و ك أ ن كان يسمى خبرا مطلقا صار أ ن يسمى خبرا ل إ ن أ و ل ك أ ن أ و لغيرها من الحروف ا ل ث م ا ن ي ة قال ا ل أ و ل طبعا هذه العوامل تعمل عملين مختلفين عن بعضهما تعمل النصب وتعمل الرفع في معمولين في معمولين ا ل أ و ل إ ن نحو قولك إ ن الله عالم كل شيء إ ن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من ا ل إ ع ر ا ب الله ا س م إ ن منصوب و ع ل ا م ة نصبه ا ل ف ت ح ة عالم خبر إ ن مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة عالم مضاف كل مضاف إ ل ي ه مجرور و ع ل ا م ة جره ا ل ك س ر ة كل مضاف شيء مضاف إ ل ي ه مجرور و ع ل ا م ة جره ا ل ك س ر ة والثاني أ ن ا ل أ و ل ان بكسر ا ل ه م ز ة والثاني أ ن بفتح ا ل ه م ز ة طبعا الفرق بين ان وان هو مجيئ ان في أ و ل ا ل ج م ل ة لها مواطن ت أ ت ي فيها أ م ا أ ن فلا ي ب ت د أ بها الكلام لابد أ ن تسبق بكلام مثل اعتقدت أ و حسبت اعتقدت أ ن الله قادر ا على كل شيء ا ولكن اذن ا ل م ا ض يبني ي على السكوت ل ا ص ا ل ه ب ت ا ء الفعل ا ا ل م ت ح ر ك ة و ا ل ت ا ء ض م ي ر م ت ص ل مبني على ا ل ض م في محل رفع فعل ا أ ن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من ا ل إ ع ر ا ب ا ل ح ر و كلها ليس لها محل من ا ل إ ع ر ا ب الله ا س م أ ن منصوب و ع ل ا م ة ن ص ب ه الفتح ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه ق ا د ر خ ب ر أنه مرفوع و ع ل ى ان ي ك و ع ه ا ل ض م ا ل ظ ا ه ر على آخره على ك ل شيء على حرف جرم ن ه ن ي على ا ل س ك و ن ل ا محل له من ا ل ي ك و ا ب ك ل ا س م مجرور بعلا و ع ل ا م ة ج ر ه ا ل ك س ر ة ك ل م ض ا ف شيء مضاف إ ل ي ه مجرور و ع ل ا م ة ج ر ه ا ل ك س ر ة ف إ ذ د إ ن و أ ن م ن ح ي ث ا ل م ع ن ى ي ف ي د ان ا ل ت أ ك ي د يؤكد ان م ض م و ن ا ل ج م ل ة ا ل ت ي ي د خ ل ان ه ا الثالث ك أ ن طبعا وهي تفيد التشبيه ك أ ن ك أ ن الحرام نار ك أ ن زيدا أ س د ك أ ن حرف تشبيه ونصب قل حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من ا ل إ ع ر ا ب الحرام اسم ك أ ن منصوب و ع ل ا م ة ن ص ب ا ل ف ت ح ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه نار خبر ك أ ن مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه الرابع لكن لكن حرف استدراك ونصب استدراك الاستدراك هو رفع ما يتوهم ثبوته أ و إ ث ب ا ت ما يتوهم نفيه تقول زيد عالم فيسبق إ ل ى ذهن س ا م ع ك أ ن ه رجل صالح ل أ ن العلم م ق ت ر م بالصلاح فتقول لكنه فاسق فتستدرك على السامع فتنفي ما سبق إ ل ى ذهنه إ ث ب ا ت ه يمكن أ ن يكون ا ل أ م ر بالعكس يكون الاستدراك هو نفي ما اثبات ما يتوهم نفيه, إثبات ما يتوهم نفيه مثل ان تقول زيد جبان زيد جبان فيسبق إ ل ى الذهن أ ن ه ليس بكريم ل أ ن الكرم نوع من ا ل ش ج ا ع ة فتقول لكنه كريم فهنا تستدرك على السامع فتثبت ما سبق إ ل ى ذهنه انتفاؤه ل أ ن الكرم آآ يعني آآ قرين ا ل ش ج ا ع ة ل أ ن الكرم يعتبر من ا ل ش ج ا ع ة فالاستدراك هو رفع ما يتوهم ثبوت ه أ و إ ث ب ا ت ما يتوهم نفيه يستفاد ب و ا س ط ة لكن فلاقول في إ ع ر ا ب ه ا حرف استدراك و نصب مبني على الفتح يعني أ ن ا أ ذ ك ر معناها و أ ذ ك ر عملها و نوع بناها ئ حرف استدراك و نصب مبني على الفتح لا محل له من ا ل إ ع ر ا ب مثال ذلك نحو قال ما فاز الجاهل لكن ا لعالم ف ا ئ ز ما ح ر ف نفي ابن عالسكولا ل ى ن م ح ل ل ه من العرب إ ا فاز فعل م ا ض ي ابن عالفتح ل ى ل ا م ح ل ل ه من العرب إ ا ا ل ج ا ه ل ف ا ع ل م ر ف و ع و ع ل ا م ة ر ف ع ه ا ل ض م ة ب ف ا ز ة ط ب ع ا لكن ح ر ف ا س ت د ر ا و ز طبعا ببنى ل ى ل ف ت ح محل لا له م ن ا لعالم إ ر ب ا ع ا ل ا س م لكن م ن ص و ب و ع ل ا م ة نصب ه ا ل فتح الظهر ة على ا خ ر ه فائز خبر لكن مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه الخامس ليت ليت حرف تمني يعني تستخدم في التمني والتمني هو طلب ما لا طمع فيه سواء هذا الذي لا طمع فيه تحيله العاده او كان من ا ل ص ع و ب ة بمكان بحيث لا يطبع فيه فقد يكون مستحيلا في ا ل ع ا د ة وقد يكون صعب المنال فكله يدخل تحت د ا ئ ر ة التمني مثال التمني أ ن يقول الرجل الفاني ليت الشباب عائد رجل الكبير في متقدم في العمر يقول ليت الشباب في متقدم عائد هذا تمني شيء يستحيل في ا ل ع ا د ة حصوله ومثال طلب ما فيه ص ع و ب ة قول المعدم الذي لا يجد شيئا ليت لي قنطارا من ذهب فهذا أ م ر ليس مستحيل الحصول يمكن أ ن يملك قنطارا ولكنه يصعب في ا ل ع ا د ة على مثله فنقول في إ ع ر ا ب ه ا ليت حرف تمني ونصب حرف تمني مبني على الفتح نحو قال مثال ليت العلم مرزوق لكل أ ح د ليت حرف تمني ونصب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب العلم اسم ليت منصوب و ع ل ا م ة نصبه ا ل ف ت ح ة مرزوق خبر ليت مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه لكل اللام حرف جرب على الكسر كل اسم مجرور باللام على من جره الكسرى احد كل مضاف أ ح د مضاف إ ل ي ه مجرور و على من جره الكسرى والسادس لعل لعل حرف ترج طلب الشيء المحبوب المحتبل ا حصول ه نحو لعل الله غافر ذنبي أ ق و ل ل ع ل حرف ترجي ونصب ابناء على المحل ف من العرب ا ل ل ه ا س م ل ع ل م ن ص و ب ونصب ا ل ف ت ح ة غافر خبر ل ع ل مرفوع رفعه على آخره. غافر مضاف ذنبي مضاف إليه مجرور وعلامة ه ا م المنصب ولعلها ر ر ا ل م ن ص ر ولعلها ما المنصب و ل ع من ظ ه و ر ه ا ا ش ت غ ا ل ا ل م ح بحركة ل م ن ا س ب ة ا ل ي ا ء و ه و م ض ا ف و ا ل ي ا ء م ت ص ب و ل ع ل ى ا ل س ك و ن في م ح ل ير م ض ا ف إليه هذه الحروف ا ل س ت ة تسمى الحروف ا ل م ش ب ه ة بالفعل تسمى الحروف ا ل م ش ب ه ة بالفعل أ ش ب ه ت الفعل من ع د ة أ و ج ه أ ش ب ه ت الفعل من حيث البناء يعني من حيث عدد الحروف فهي منها ما هو الثلاثي مثل إ ن ه ومنها ما هو ر ب ا ع ي مثل لعله و ك أ ن ه ومنها ما هو خماسي مثل لكنه فهذه ا ل أ ب ن ي ة يكون عليها الفعل في الغالب ثلاثي رباعي خماسي سداسي ف أ ش ب ه ت الفعل من حيث تنوع بنائها على ث ل ا ث ة أ ح ر ف أ و على أ ر ب ع ة أ ح ر ف أ و على خ م س ة أ ح ر ف أ ي ض ا أ ش ب ه ت الفعل من حيث حركه ح ر ك ة بنائها هذه الحروف كلها م ب ن ي ة على الفتح و ا ل أ ص ل في الفعل الماضي أ ن يبنى على الفتح فهذا أ ي ض ا شبه في اللفظ أ و شبه في ا ل ه ي ئ ة أ ش ب ه ت الفعل في مادته من حيث البناء من ثلاث أ و أ ر ب ع أ و خمس أ ح ر ف و أ ش ب ه ت الفعل في هيئته من حيث إ ن ه يبنى على الفتح لأن ا ل آ ن نقول الحركات تسمى ه ي ئ ة والحروف تسمى م ا د ة ب ا ل ن س ب ة للفعل ض ر ب ة الضربه هذا يتالف من م ا د ة و ه ي ئ ة ما هي ا ل م ا د ة وما هي ا ل ه ي ئ ة ا ل م ا د ة الحروف و ا ل ه ي ئ ة الحركات فهذه الحروف أ ش ب ه ت الفعل من حيث مادته ف إ ن ه يبنى آ خ ر ه على الفتح وهي كلها آ خ ر ه مبنى ي على الفتح هذا وجه شبه قوي ا ل أ م ر الثاني هذا من حيث ا ل م ا د ة و ا ل ح ي ا ة ا ل أ م ر الثاني أ ش ب ه ت الفعل من حيث المعنى فمعنى ك أ ن أ ش ب ه ومعنى إ ن وأن اؤكد أ و أ ك د ت ه ومعنى لكن استدركت ه و م ع ن ى ل ي ت ت م ن ي ت و م ع ن ى ل ع ل ت ر ج ي ت فهي أ ش ب ه ت الفعل إ ذ ن م ا د ة وهي ئ ة و م ع ن ى أ ي ض ا أ ش ب ه ت الفعل من حيث العمل الفعل يرفع وينصب ي ت س ل ط على م ع م و ل ي ن فيرفع أ ح د ه م ا وينصب ا ل آ خ ر هذه ا ل أ د و ا ت أ ي ض ا ترفع و ت ن ص ب ف أ ش ب ه ت الفعل من كل هذه الجوانب من ج ت م م ع حيث ا ل م ا د ة من حيث ا ل ه ي ئ ة من حيث المعنى من حيث العمل ولكن سبحان الله هذه ا ل ل غ ة ف ط ر ة غرسها الله في طبائع الناس في طبائع العرب الفصحى لم تشبه الفعل شبها تاما فتكون م م ا ث ل ة له ل أ ن الفعل يجب في معمولاته أ ن يتقدم المرفوع و ي ت أ خ ر المنصوب يعني ي أ ت ي الفاعل أ و ل ا ثم المفعول ثانيا هذا ا ل أ ص ل أ م ا هذه ا ل أ د و ا ت فيتق عكس الفعل معمولاته يتقدم المنصوب ويتأخر المرفوع هذا وجه الفرق بينها وبين الفعل أما بقية فهي أوجه تشابه واضحة هذه الشيخ؟ تشابه الفرق المنصوب المرفوع أما هذا الفعل الأوجه واضحة وجه أوجه هذه التي شابهته من أربعة أوجه من حيث ا ل م ا د ة و ا ل ه ي ئ ة والمعنى والعمل, والعمل نعم الفارق, بينها وبين الفعل الفارق بينها وبين الفعل ان ل ف ا ر ق ب ي ه ا الفعل وبين أن معمول الفعل ا ل أ و ل مرفوع والثاني منصوب ص و وهذه ب والثاني مرفوع طبعا فإذن هذه الحروف تسمى الحروف وسمية حروف المشبهة بالفعل مشبهة بالفعل لما تقدمنا تسمى مشبهة فإذن هذه السابع من العوامل التي تندرج تحت الباب النوع الثاني وهي العوامل التي تنصب وترفع إ ل ا في الاستثناء المنقطع وهذه ا ل ق ض ي ة طبعا ليست محل اتفاق بين النوحات إ ل ا في الاستثناء المنقطع الاستثناء ب إ ل ا ينقسم إ ل ى استثناء متصل واستثناء منقطع المتصل هو أ ن يكون ما بعد إ ل ا جزء م ما قبلها أ ق و ل جاء الطلاب إ ل ا واحدا رحمه الله شفت الشيخ إ ذ ا كان ما قبل الا جزء من ما بعد إ ل ا جزء م ما قبلها نقول هذا استثناء متصل جاء الطلاب إ ل ا طالبا ما بعد إ ل ا ج ز ء من ما قبل لكن إ ذ ا كان ما بعد إ ل ا ليس جزءا من ما قبلها نسمى الاستثناء منقطع نقول حضر القوم إ ل ا حمارا الحمار ليس جزءا من القوم فهذا الاستثناء منقطع طبعا الراجح عند عند البصريين أ ن إ ل ا حرف استثناء وحمار ا م س ت ث ن ى ب إ ل ا منصوب هكذا المعروف من إ ع ر ا ب إ ل ا حرف استثناء حمار ا م س ت ث ن ى ب إ ل ا منصوب يجب فيه النصب يتعين فيه النصب لا ي ج و فيه غير النصب والناصب له مختلف فيه قيل هو ا ل ف ع ل الذي قبل إ ل ا جاء وقيل هو إ ل ا نفسها يعني في م مذهب ذ هناك ب ه مذهبان في ش أ ن الناصب ل ل م س ت ث ن ى ب إ ل ا هل هو إ ل ا نفسها أ م الفعل الذي قبل إ ل ا على كل إ ن قلنا هذا فهو صحيح و إ ن قلنا هذا فهو صحيح و المتصل يكون منصوب دائما لكن م ت ص ل ي و منصوب نعم لا ك ن ل يرد فيه ال ال ال ال ال ال ما يقول ه المصنف ا ل آ ن المتصل متفق على أ ن ه منصوب ب إ ل ا أ و بالفعل يعني لكن لا ك ن ل يقال فيه إن إ ل انما ترفع ت و ص ب وترفع إ ن يكون مستثنى ب إ ل ا منصوب هذا المنقطع المعروف من مذاهب النحاه ت أن إ ل عندما تذهب إ ل ى قطر الندى الألفية الكافية الشافية تجد ك ن ه م يقولون إلا ك و ا ك استثناء و ح م ا ر ا ل م س ت ث ن ب إ ل ا م ن ص و ب و ي ق ف و ن عند ه ذ ا الحد ا ل م ص ن ف هنا ي ق و ل إ ل ا في استثناء ل ا المنقطع يشير إ ل ى مذهب بعض النحات في هذه ا ل م س أ ل ة يقولون إ ل ا في ا ل استثناء المنقطع بمعنى ل ك ن و ت ع عمل م ل ل ك ن ه ي تفيد ا ل ا س ت د ر ا ء كما أ ن ل ه ن ا ل ا س ت د ر ا ل ك ن ح م ا ر لم يحضر في حال معنى هكذا فتكون ي حال هكذا معنى ف إ ل ا حرف استدراك ونصب ابن عالس كل محلله من الاعراب حمارا اسم إ ل ا منصوب وعند نصبه ا ل ف ت ح ة خبرها محذوف طبعا محذوف جواز ا يمكن أ ن يذكر طبعا ق ا ئ ت بمثال قال ا ل م ع ص ي ة م ب ع د ة عن ا ل ج ن ة إ ل ا ا ل ط ا ع ة م ق ر ب ة منها هنا لكن لا ت ا ع ل م و ن ان ل ك و ن هناك اثناء ا ل ت ع ل ي م ا ل ي س ت ي ت س ا ل م ع ص ي ة ي ع ن ي م ن قبيل ج ا ء ا ل ق و م إ ل ا ح م ا ر التي ت ت ع ل ا تدخل ف يكون ه ن ا ل م ع ص ي ة إ ل ا حرف ا س ت التي تتعلمون على ان يكون ه م ا ك اثناء التعليمات ا ل ن ص ت ب ع ل ف ت ح ة م ق ر ب ة خبر إ ل ا مرفوع و ع ل ا م ة رفعه الضمه هذا الكلام إ ل ا في الاستثناء المنقطع مذهب بعض النحات وهو مقبول لا ب أ س في ه ل أ ن ا ل إ ع ر ا ب تبع للمعنى فما دام المعنى ا ل صحيح نحن نقبل ما يعني يعظ هذه ا ل ص ح ة فنقول ا ل م ع ص ي ة طبعا مثال ه قال و السابع إ ل ا في الاستثناء المنقطع نحو ا ل م ع ص ي ة م ب ع د ة عن ا ل ج ن ة إ ل ا ا ل ط ا ع ة م ق ر ب ة منها طبعا قيد بالاستثناء المنقطع كي يخرج الاستثناء المتصل الاستثناء المتصل لا يرد فيه هذا الكلام إ ل ا ا د ا ف الاستثناء ما بعدها م س ت ث ن ى ب إ ل ا منصوب ولا وليس لها اسم وخبر هنا لها اسم وخبر ل أ ن ه ا بمعنى لكن فتعمل عمل لكن ت أ خ ذ اسم وخبر كما أ ن لكن ت أ خ ذ اسم وخبر ا ل م ع ص ي ة مبتدا م ر ف و ع ع ل ى م ت ر ف ه ا ل ض م ا ل ظاهر ة على آ خ ر ه م ب ي د ا خبر م ر ف و ع ع ل ى م ت ر ف ه ا ل ض م ا ل ظاهر ة على آ خ ر ه ع ن ع ا ن ا ل ج ن ة عن ح ر ف جر م ب ن ي على السكون و ح ر ك بالكسر ل ل ت ق ا ل ساكنين قلنا ا ل ب ا ر ح ة عن تحرك بالكسر ومن تحرك بالفتح فهنا محرك بالكسر, بالكسر التقاء الساكن ا ل ج ن ة اسم مجرور ب ع ن وعلى مجره ا ل ك س ر ة والجار والمجرور متعلقا ب م ب ع ي د ة ب الخبر م ب ع ي د ة إ ل ا حرف استدراك ونصب ا ل أ ص ل أ ن ه ا الاستثناء لكن في هذا الموقع افادت الاستدراك ونصب ا ل مبني على السكولا محللهم ن ا ل إ ع ر ا ب ا ل ط ا ع ة ا س م إ ل ا منصب و عن ل نصب ا ل ف ت ح ة مقاربتون خبروا ف م ة الى ظ ا ه ر ة ع ل آخره م ن ح ر ف جر و ع ل ل ى ا س ك و ن ل ا م ا ل ت رفيعه من هارفو ها ض م ي جر ب ب ن على السكون في محل جر بمن والجر و ا ل مجروم متعلقا ن بالخبر م ق ر ب ة و ا ل ث ا م ن لا لنفي الجنس الثامن من العوامل التي لا من تنصب وترفع لا التي لنفي الجنس نحو لا فاعل شر فائز لا ت أ ت ي إ ذ ا استخدمت في النفي ت أ ت ي ن ا ف ي ة للمفرد و ت أ ت ي ن ا ف ي ة للجنس طبعا ح ر ك ة ح ر ك ة اسمها وخبرها هي التي تحدد ماهيتها إ ذ ا وجدنا أ ن نسمها منصوب بها وخبرها مرفوع فهي ن ا ف ي ة للجنس و إ ذ ا وجدنا أ ن نسمها مرفوع بها وخبرها منصوب فهي ن ا ف ي ة للمفرد أ و حتى غير منصوب لو كان مرفوع ا ل أ ن الاعمال ل ي س متفق عليه الاعمال ل غ ة أ ه ل ا ل ح ج ا ز أ م ا ل غ ة بنت ميم فلا يعملونها شيئا ا ل ت ي ب م ع ن ى ليس إ ذ ا كان اسمها م ن ص و ب ان فهي ل ف ي الجنس و م ع ن ى ن ف ي ا ل شمل ل ج ن يعني س ا ح ك م لكل أ ف ر ا د الجنس بحيث لا يستثنى منهم أحد يستثنى لا منهم و ب ا ل ت ا ل ي لو قلت لا ر ج ل ح ان ض ر لا يصح أ ت ق و ل إلا ل ا ر ج ن لأن النفي هناك يستغرق ل أ ف ر ا د الجنس فإذا ق ل ت إلا ر ج ل ا ن ص ا ر آخر ك ل ا م ك م ن ا ق ض الجنس أ فالتي ت أ ت ي لنفي الجنس لا يصح, لا يصح الاستثناء بعدها ا م ا ا لتي لنفي المفرد فانه يصح الاستثناء بعدها يصح ان تقول لا رجل حاضرا بل رجلان او بل رجال فهذه رجل ح ض ر ا اي بالاعمال عمل ليس لان لا تعمل عمل ليس اذا كانت ل ن ف ي المفرد وتعمل عمل ن ه اذا كانت ل ن ف ي الجنس ف ا ل ت ي لنفل ي ا جنس يعني رد ا منها نفي كل أ ف ر ا د ا س م ه ا بحث ي ل ا ي س ت ث ن ى منهم أ ح د لا ف ا ع ل ش ر ف ا ئ ز و ن هذا المثال الذي أ و ر د ه قال و ا ل ث ا م ن لا لنفل ي ا جنس يعني لا ا لتي لنفل ي ا مفرد لا تدخل في هذا الحكم ممكن ش ي خ يكون على المثال ا ل و ن قليل رجلا لا رجل لا رجل لا رجل لا يجوز ان ي س م ه لنا و ي ق و ف اذا كان مفرد اذا كان مفرد يبنى على الفتح يبنى على منصب ا به و اذا كان مضاف ينصب لا رجل حاضر لا رجل حاضر مثلا او لا رجل الا فلان مثلا لا ي ص ح ى ان تقول لا رجل ح ا ض ر و الا فلان لا ي ص ح ى ان تقول لا رجل ح ا ض ر و الا فلان أ م ا لو قلت لا رجل إ ل ا فلان وانت تنفي ص ف ة الرجل عن كل أ ح د وتثبتها له هذا لا إشكال, فيه لا اشكال فيه لكن هنا لا رجل إ ل ا فلان لا يجوز إ ع م ا ل ه ا في هذه الصوره ة لا صح أن تقول لا رجل إلا فلان صح أن تقض ر إذن خ ب ا بإلا بطل إعمالها إعمالها لا رجل إلا فلان بالإعمال ولا بطل الإعمال تقول رجل تعين يجوز لا رجل الا لأنها وأنت هنا للإثبات. لا, لا, رجل. إيه ما لا تقول لا رجل فلان هذا ا لانه ت ر ك ي ب خ ط ئ ل أ لا ناكل الجنس م يقولها أن لا رجل الا فلان ن ب ا ل ر ف ا ه بالاهمال إ ه م ء ب إ ل ا موته و... و... موته لا ح ر ف نفي ب ا ل ا ل س ك و ن رجل موته م ر ف و ع على طرفي ه ظ م ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه إ ل ا أ لا ه ح ص ل أ و استثناء م ل غ ا ت او فلان او حبر تقول ط ي ب ا ل ن ك ر ة ل ا ي ب ت د ا ئ ا و ن ك ر ة إذا تقدم علي ه ا نفس ي ه ا ر ب ت د ا و ي لا هارف حرف... نفي ا ل ن ف ي ل مسلمين ي سبن ل هل ا ا عمل فاذا لا رجل ح ا ض ر لا ي ص ح أ ن يقول إ ل ا فلان مم. مم. إيه. قال وثامن ا ل لا التي لنفي الجنس طبعا أ خ ر ج بهذا القيد لا التي لنفي المفرد ف إ ن ه ا إ م ا أ ن تهمل اوت ذ ن لا إ ل ه لا اله هنا ا ل خ ب ر م ح ظ و ف وليس ما بعد إ ل ا هو الخبر لا إ ل ه موجود لا إ ل ه معبود بحق إ ل ا الله、مم. فالخبر م ح ظ و ف هنا、مم. يعني يعني ا ل ع ب ا ر ة لو قلنا لا, لا إله ل اله إ معبود بحق إ ل ا الله إ لا اله ل لا إله معبود بحق دائما هنا ن يقال انها النفي على او الاستثناء لا ا ج ا ء بعد ع تمام م ي ه للقاعده تمام م ا س ا وخبرها خبرها مقدر أنه فالاستثناء إ ذ ا جاء بعد تمام استفاها لمعمولاتها لا يؤثر فيها لا إ ل ه اي ممكن تكون اذن لا رجل صادق إلا فلان صادق إ لا, لا, لا, لا رجل إلا إلا فلان تقول لا رجل إلا فلان أما لا رجل أما صادق إ ل ا فلان لا إشكال فيه نعم فلا إ ل ه ا أ ا الله و ج و أ الله و ج ا ب من كتب ا ل ت و ح ي د ل ا م ع ب و د الله وجود ا ل ل وجود إ ل ا الله طيب ا ل ث ا م ن و الله و الله وجود ا ل ل ج و د ا ل الله ج الله الله و ا ل ل ف و د الله و د ا ل و ا ل الله و ج الله و ج ا ل ل و الله الله ج و د ا ل ل ج و د الله ل ل ه ل ل ه ل ه ا ل ل الله الله و ج ا ل ع ر و ج ا ل ل ا ل ل ا ل ل الله وجود الله وجود ا ل ل الله و ج ه و ا ل ف ت ح ة ف ا ع ل م ض ا ف شر م ض ا ف إ ل ي ه م ج ر وجود و ج ر ه ا ل ك س ر ة فائز خبر لا مرفوع وعلى مترفه ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه هذه هي العوامل التي, يعني التي يتالف منها النوع الثاني و نؤكد ح ن ن على ف ك ر ة أ ن كل واحد من هذه الحروف عامل قائم بذاته لا يعمل من دون أ ن يرتبط عمله بعامل آ خ ر من المعمولات التي ذكرت معه وهي ما ذكرت معه لارتباط له بها إ ل ا أ ن ه ا تعمل نفس عمله فجمعت مع بعضها ل أ ن ه ا تقوم بنفس العمل يعني ا ل آ ن هذه العوامل كل حرف يعمل م س ت ق ل ة عن ا ل آ خ ر لا يشترط يعني لو, لو أ ه م ل ت إ ن م ث ل يجب أ ن تهمل ك أ ن ه أو لا ع لا ق ة ل ه ا ببعضها إ ل ا من ج ه ة أ ن ه ا تعمل نفس العمل、جميل. هذا الذي ي و ل انها عامل سماعي ة نقولنا كل عامل سماعي ق مستق... س م قائم ب ذ ا ت ه إ ذ نشرتك و ن إ ن ه خ و ا ت ه ا س ت ة س ت ة حروف و إ ل ا في الاستثناء المنقطع س ب ع ة ولا لنفلج ن س ثماني ة هذا النوع ا ل أ و ل النوع الثاني النوع الثاني العوامل فيه تعمل عكس عمل النوع, النوع الثالث العوامل فيه تعمل عكس عمل العوامل في النوع الثاني قال النوع الثالث حرفان يرفعان الاسم وين ص ب ا ن الخبر طبعا كاتب في الكتاب ترفعان الاسم و ت ن ص ب ا ن الخبر نقول لا يرفعان وين ص ب ا ن أ و ل ا حرفان لفظ يعني مذكر ة طيب وهما ما ولا المشبهتان بليس ه ما ا ل ن ا ف ي ة ولا ا ل ن ا ف ي ة اشبه ليس فعملا نفس عملها ليس تدخل على ج م ل ة ا ل م ب ت د أ والخبر فترفع إ ذ ن الشيخ تكون, تكون لا ا ل ن ا ف ي ة ت ا ر ة تكون ولكن ا ت ن ف يقول ما ولى ا ل م ش ب ه ت ا ن ب ل ي س يرفعني ا لسما وين سباني الحبر ل ي س ترفع ل س م و ت ن ص س ا ل خ ب ر ما تشبهها أ ي ض ا ترفع لسما و ت ن ص س ا ل خ ب ر لا هذه تشبهها اي لسما و لا حرفان أ ش ب ه ه ا ليس في المعنى فعاملا نفس عملها طبعا ما وليس أ ع م ا ل ه م ا ل غ ة أ ه ل الحجاز يعني وهي ل غ ة ا ل ق ر آ ن طبعا أ م ا بني تميم فلا يعملونهما يعني ما زيد قائم م ا حرف نفي زيد ا م ب ت د ا قائم الخبر أ ف ا د ت النفي ولم تعمل في ج م ل ة المبتدا والخبر بقيا على حالهما ولكن ما أما أهل يجب ان يكون هناك امر اخرى في المنطقه التي يجب ا ل س ك و ل ن هناك امر ف و ع ق ا ئ م ا خ ب ر ما منصوب ط ب ع ا ش ب ه ه م التي ب يجب ان يكون هناك امر لأن ا ن ف ي للنفي في الوقت الحالي ف إ ذ ا قلت ليس زيد قائما يعني ا ل آ ن ليس زيد قائما ا ل آ ن ما أ ي ض ا للنفي الحاضر إ ذ ا قلت ما زيد قائما يعني هو ليس قائما ا ل آ ن فلذلك ما أ ش ب ه ت ليس في النفي وفي نوع النفي النفي الحاضر أ م ا لا ف إ ن ه ا حرف لمطلق النفي يمكن أ ن يراد بها نفي الماضي يمكن أ ن يراد بها نفي الحاضر يمكن أ ن يراد بها نفي المستقبل ف ش ب ه ه ا بليس بمطلق النفي كون هذه حرف نفي وهذه حرف نفي أ ب ا ن و ع ي ة النفي فليس نفي ه الحاضر ا اما لا لمطلق النفي مات تنفي الحاضر أ ي ض ا فهي أ ك ث ر ا ت ص ا ق ا بليس من لا م ا و ل ي س ي ا م ل ا ن ي م ا و ا ي عملاني عمل ليس يدخلاني على ج م ل ة المبتدى والخبر ف ي ر ف ع ا ن المبتدى أ س م ى لهم ا وين ص ب ا ن ا ل خ ب ر خبرا لهم ا يقول ما الله متمكن ا بمكان المثال الذي أ ت ا ب ه ا ل ب ص نفرحه م اللهم الله, الله متمكن ا بمكان ما حرف نفي يعمل عمل ليس ببني على السكولا ن م ح ل لهم ن العراب إ الله ا س م م ا م ر ف و ع و ع ل ا م ة ر ف ع ه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة على آخره متمكنن خبر مانصوب م و ع ل ا م ة ن ص ب ه الفتح ا ل ظ ا ه ر ة على آخره ب م ك ا ن الباحر ء في جر ب على الكسر لما ح ل ل ه من العرب ا م ك ا ن ا س م م جرو ر بلبا ا ء و ع ل ا م ة ج ر ه الكسر ا ل ظ ا ه ر ة على آخره والجرو المجرو ر م ت ع ل ق ا ن ب ا ل خبر متمكنن انتين ه من ما اظنوا ا ل ل ما ف ي ا ل ع ا م ل الثاني لا ي ع م ل ع م ل ل ي س ل ا ه ي الاهي الاهي ا ل ا ه ا ل ه ل ه ي الاهي ا ل ا ل ا ه ي الاهي ا ل ا ه ا ل ه ي ا ل ا ل ا ه ي الاهي ا ل ا الاهي ا ل ا ا ل ه ي ا ل ا ل ا ه ي ا ل ا ه الاهي الاهي الاهي الاهي الاهي الاهي الاهي الاهي ا ل ي الاهي الاهي ا ل ا ه ا ل م ه ي الاهي الاهي الاهي ا ل ا ه ا ل ه ي الاهي ل ه ي ا ل ا الاهي ا ل ا ه ا ل ا ه ا ل ا ه الاهي ا ل ل ا ه ي ا ل ه ي ا ا ه ه لله تعالى هذه نفي الجنس إيه؟ بي بي بي بي بناء ا ل ع و ل على الفتح ورفع الثاني لا شيء مشابهون اما هنا لا شيء مشابهون تقول هذه نفي الجنس هذه تعين إ ر ا د ة الجنس أ م ا إ ذ ا قلت لا شيء مشابهون هذه تتعين إ ر ا د ة نفي الجنس ل أ ن ا ل ع ب ا ر ة لا تحتمل غير اللفظ أ م ا لا شيء مشابه ا هذه تحت من نفي الجنس و نفي المفرد إ ن أ ر د ت ان تتحمل ه ا على نفي الجنس فلا مانع من ذلك و إ ن أ ر د ت أ ن ت ح م ل ه ا على نفي المفرد فلا مانع من ذلك لو ت ع ي د ق ض ي ة لا شيء لماذا ق ل ن ا شيئا لن ن ق و ل شيئا طيب د ق ي ق ة ا ل آ ن نقول نعرب, يعني نعرب هذا المثال ثم نذهب إ ل ى هذه ا ل ق ض ي ة التي ت س أ ل عنها علما أنها س ت أ ت ي في الشروح نحو لا شيء مشابه لا ن ا ر ف ر ا ل د ي ن استعمل عمل ليس شيء اسم لا مرفوع وعلى ترفيه ا ل ض م ا الظاهر على آ خ ر ه مشابه ا خبر لا منصوب وعلى تنصبه ا ل ف ت ح الظاهر على آ خ ر ه ل ل ه اللام حرف جر مبني على الكسر لا محلله ى من الاعراب الله اسم مجرور جره الكسرة والجار متعلقان طبعا ما ولا لاعمالهما شروط هذه الشروط الان آ ن نحن نقرأ ل م ت نحن نريد أ ن نعرف ماذا تعمل ما وماذا تعمل لا ما محلهما من الاعراب وما محل معمولهما من الاعراب ع ر ب كل واحد من معموليها ل واحد ا من من ثم لما ننتقل إ ل ى شرح المتن سوف نجد تفصيلا وشروطا ت ض ب ط إ ع م ا ل ما و إ ع م ا ل لا لا قلنا إ ذ ا كانت لنفي الجنس فلا يخلو اسمها إ ذ ا كانت لا لنفي الجنس أ ن ت ت س أ ل لماذا أ ق و ل لا شيئا ولا أ ق و ل لا شيئا نقول لا إ ذ ا كانت لنفي الجنس خبرها إ م ا أ ن يكون مفردا و إ م ا أ ن يكون مضافا و إ م ا أ ن يكون شبيها بالمضاف طبعا الشباب المضاف قد لا يكون لديك تصور عنه أشياء ا لا المضاف ج ا ا ر ل ج ر ر و لا ل ا م عندك تصور عنه صح المضاف والمضاف اليه مثل طالب علم هذا مضاف وضاف المضاف والشباب المضاف يقابلهما المفرد يعني الذي ليس شيء مضاف. لأن مضاف مضاف في أو كلمه ة مفرد تطلق ل ق و ي ا ب ا أحياناً مفرد ض ا والشيف المضاف. تطلق ويقابلها أحيانا المثن والجمع وتطلق ويشابه أحيانا اليمل وشبه المضاف أحياناً المثن أحياناً الجملة الجملة تطلق كلمة م لفظ مشترك في بين ثلاث معاني في, في, الاصطلاح, في الاصطلاح النحو يعني حتى في د ا ئ ر ة الاصطلاح هذا لفظ مشترك لا يحدد معناه من خلال السياق ومن خلال المقابله ل إ ن قلت مفرد ومضاف فمراد ي ب ا ل إ ف ر ا د ا ل إ ف ر ا د التركيبي و إ ن قلت مفرد ومثنى وجمع يراد ب ا ل إ ف ر ا د هنا ا ل إ ف ر ا د الذي يدل على ا ل و ح د ة على ان مدلو شيء واحد والمثنى اثنان والجمع ث ل ا ث ة فما فوق ف إ ذ ا ك ل م ة مفرد تقابل المضاف و ا ل ش ب ي ب بالمضاف إ ذ ا كان خ ب ر ل ا مفردا يعني ليس م ض ا ف ا ولا شب م ض ا ف يجب أ ن يبنى على م ا ي ن ص به إ ذ ا كانت يبنى على م ي ن س به اذا كانت نفي رجل في الخبر ا ل ش ي د تكلم أ و في اللسم في اللسم إ ذ ا كان اسمه ا مفردا و كانت نفي ا ة ل ل ج ن س يجب أ ن يبنى على م ا ي ن ص به أ ق و ل ل ا رجل ح ا ض ر ا ن يكون هنا مبني مبني على الفتح في محل نصب إ ذ ا كان مفرد إ ذ ا كان م ض ع فيكون مصوب لا طالب علم حذرون اذا كان ش ب ي ه ب ا ل م ض ع فيكون ايضا مصوب ومثل لا طالب ع جبلان حذرون وعن الشبيه بالموضع في الثاني الجر الموضع في الجر الموضع في اليل الشبيه ب ا ل م ض ع ف مفردتان ترتبط إ ح د ا ه م ا بالاخرى ا ل ث ا ن ي ة ترتبط ب ا ل أ و ل ى وتتمم معناه ا ولكن ا ل أ و ل ى لا تعمل فيها الجر قد تعمل فيها غ ي ر الجر مثل النصب أ و الرفع أ و التعلق بصدق جرم ي و ر مثل لا طالع ع جبل ح ا ض ر لو قلت لا طالع ع ح ا ض ر طالع م ا ذ ا لما قلت جبل جبل كملت م ع ن ى ك ل م ة طالع عطتها ش ئ ء من ا ل خ ص و ص ي ة ولكنها ليست م ج ر و ر ة بها فهي تشبه المضاف في كونه يفتقر إ ل ى ما بعده ولكنه لم يعمل بما بعده هنا فيها الشبيه بالمضاف أ م ا المضاف يعمل فيما بعده لم يعمل م ي ف الجر بعده ا يعمل فيما بعده الرفع والنصب واما المضاف ف إ ن ه يعمل فيما بعده الجر بخصوصه فهذا ا ل ش ي ء المضاف س ي أ ت ي تفصيل ه إ ن شاء الله في دور ا ل س ا ب ق ة لكن الكلام إن لا ل ن ا ف ر الجنس إ ذ ا كان ا س م ه ا ل ف ظ ة و ا ح د ة مفردا غير مركب تركيب إ ض ا ف ي اذا كان مفرد ي ب به إذا كان م ف ر د يبنى على ي و فتح ل أ ن ه ي ن ص ب ل ى ي و ن ع ل ى ن ص ب ن ى ل فتح ط ي ب إذا كان م ث ن ى يبنى على يوم ف ت ل أ ن ه ف ي ح ا ل ا لانه يبنى على يوم فتح لانه ب ن ى على يوم ف ت لانه يبنى ع ل م ذ ك ر س ا ل م يبنى على ي ا ل ل ك ن يجب حالة تكون على ان ل يكون ب ن على ل ا على ا ك نصب في ا ل م ف ر د يعني ا ل ذ ي ليس م ر ك ب ا عabsنًا عنه لفظة و ا ح د ة يبنى ع ل ى م ا ن س به و ا ل م ض ف ينصب و ا ل ب يقبل يقبل ن التنوية التنوية ا يا لا لا ء شيخ لا ت ج م ع مع البناء ا ل ت ن والمسجد ي يعني ل م س ا ت بها. لا م س ل م ا ت حاضرات لا طالبين موجودان لا طالب ة حاضر لا أ ق و ل لا طالبا حاضر طيب و بهذا الشكل نكون قد انتهينا من الباب ا ل أ و ل و من الباب الثاني و من الباب الثالث وصلى الله على نبينا محمد و على ا ل ه و صحبه و سلم <تصفيق> قد انتهينا هذا العبور الثلاثة من و لا يعني أ ن ا بامكاني أ س ت م ر شيخ لكن أ ن ا أ ف ض ل انك تتقن أ خ ذ ه ا ت ش ت ق ل هذا الجيد اليوم أ ن ك ربط ت عدد الحروف ووعيك ي ي يعني ع ن لتقسيم الكتاب وثلاث ك و ن ابواب الباب الاول والثاني والباب أ و ل اراجع لك كل شيء ايهما أخترت اخترت لأ... تريد أحبداً أسألك ي بريد كريد قصومية براجعة هذا, هذا ولا طيب يا تقش شيخ طيب الآن、شكرا.